قال الأخوة في مرفز تفسير من مقاصد السورة إثبات قيام الرسل بالبيان والبلاغ وتحديد المعرضين عن اتباعهم بالعذاب طبعا هذا مقصد لكن المقصد الأكبر في السورة التذكير بنعم الله وتحريضهم على شكرها وتحذيرهم من جهودها إذن التذكير بنعم الله وتحريضهم على شكرها وتحذيرهم من جهودها وكفرها كما سيأتي بمشيئة الله تعالى ألف لامرى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ألف لام را تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة باعتبار ان هذه الأحرف هي انتصار للقرآن واقامه التحدي لأجل الإيمان بالقرآن هذا القرآن كتاب أنزلناه اليك أيها الرسول لتخرج الناس من الكفر والجهل والضلال إلى الإيمان والعلم والهداية بإرادة الله تعالى ومعونته إلى دين الإسلام الذي هو طريق الله العزيز الذي لا يغالبه أحد المحمود في كل شيء إذا هذه السورة من السورة من بالاحرف المقطعة والأحرف المقطعة انتصار للقرآن الكريم بسم الله الحمد لله ونحن مأمرون بتبليغ القرآن وبتبليغ رسالاته وببيان أن القرآن من عند الله تعالى وعلينا أن نثبت هذا للناس وأن نجتهد بكل غريقة نستطيع إيصال هذا المعنى لهم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم هنا لتعلم عظمة القرآن وتفسير الآية أي هذا القرآن كتاب عظيم أنزلناه إليك يا محمد لتخرج به الناس عربهم وعجمهم من ظلمات الكفر والجهل والمعاصي إلى نور الإيمان والعلم والطاعة وذلك بإرادة الله تعالى وتوفيقه لهم فهو الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن أمره سبحانه إذن على الإنسان أن يعمل بالدعوة إلى الله تعالى لاجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإيمان وتأمل هذا الصراط الذي تدعو له قال إلى صراط العزيز الحميد أي لتخرج الناس من الظلمات إلى النور الذي هو طريق الحق الواضح المستقيم الذي نصبه الله لعباده وجعله موصلا إلى العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب المستحق وحده لكمال الحمد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره إذا أنت تدعو يا أخي الكريم إلى صراط العزيز الحميد فلا تقصر في الدعوة إلى الله أبدا ثم بين ربنا قال الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الله الذي وحده ملك ما في السماوات. الله الذي له وحده ملك ما في السماوات، وله وحده ملك ما في الأرض. فهو المستحق أن يعبد وحده، ولا يشرك به شيء من خلقه. وسينال الذين كفروا، وسينال الذين كفروا عذاب قوي. وتأمل أن اسم الجلال قد جاء هنا على حسب ما قبله إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له أي أنزلنا اليك القرآن لتدعو الناس إلى سلوك صراط العزيز الحميد الله المستحق للعبادة وحده الذي صفته أنه يملك جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض وما بينهما والخلق كلهم ملكه وعبيده قال ووين للكافرين من عذاب شديد أي هلاك وشدة لمن كفر بالله تعالى ولمن كفر برسوله عذاب شديد ينالهم في الآخرة ثم قال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد الذين كفروا يؤثرون الحياة الدنيا وما فيها من نعيم زال على الآخرة وما فيها من نعيم دائم ويصرفون الناس عن طريق الله ويطلبون لطريقه التشويق, التشويق والزيق عن الحق والميل عن الاستقامة حتى لا يستحبونها أحد واولئك المتصفون بتلك الصفات في ضلال بعيد عن الحق والصواب الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره اي وويل للكافرين الذين يحبون الحياه الدنيا ويختارونها ويؤثرونها على الاخره فرضوا واطمأنوا بها وغفلوا عن الاعمال الصالحه التي تنفعهم في الدار الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أي يصرفون الناس عن دين الله ويريدون أن يكون مائلا عن الحق المستقيم بتحريفه وتبديله وغير ذلك لأجل موافقة أهوائهم وقضاء أغراضهم ومنها تنفير الناس عن طريق الحق قال أولئك في ظلال بعيد أي أولئك الكفار الموصوفون بهذه الصفات في ذهاب بعيد عن الحق ولكن تتجد أصحاب الباطل والعياذ بالله يدعون الناس إلى المعصية وإلى الكفر والمؤمن يؤدي واجبه بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلاله إلى الخير وما أرسلنا مرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وما بعثنا من رسول إلا بعثناه متحدثا بلغة قومه ليسهل عليهم فهم ما جاء به من عند الله ولم نبعثه لإجباره على الايمان بالله فالله يضل من يشاء قعد ويوفق من يشاء للهداية بفضله وهو العزيز الذي لا يغالب أحد الحكيم في خلقه وذلك هذه الآية تحثنا على تعلم لغات اللغات لأجل تبليغ رسالات الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم أي وما أرسلنا رسولا إلى أمة من الأمم إلا بلغة قومه الذين أرسلناه إليهم ليفهمهم وليوضح لهم أمر الدين فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء المهم أننا نقيم الحجة على العباد. أي بعد البيان وإقامة الحج عليهم يضل الله من يشاء إضلالهم فيخضره عن اتباع الحق ويوفق من يشاء هدايته إلى الحق فالتوفيق والخدلان بيد الله سبحانه وتعالى قال وهو العزيز الحكيم أي هو العزيز الذي لا يغلب على مشيئته فما شاء كان وما لم, يشاء لم يكن ومن ذلك مشيئته بالإضلال أو الهداية وانفراده بهما وهو الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه اللائق به ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا اضلاله إلا بالمحل اللائق فيضل من يستحق الإضلال ويهدي من هو أهل لذلك ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد بعثنا موسى وأيدناه بالآيات الدالة على صدقه وأنه مرسل من ربه وأمرناه أن يخرج قومه من الكفر والجهل إلى الإيمان والعلم وأمرناه أن يذكرهم بأيام الله التي أنعم الله عليهم فيها إن في تلك الأيام دلالات جليله على توحيد الله وعظيم قدرته وإنعامه على المؤمنين وهذا ما ينتفع به الصابرون على طاعة الله المداومون على شكر نعمه وآلائه وتأمل أخي الكريم سنة الله سبحانه وتعالى في تاييد من قام بالرسالة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا العظيمة الدالة على صدقه وصحة ما جاء به أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أي أمرنا موسى قال له ادع قومك بني إسرائيل إلى طريق الحق ليخرجوا من ظلمات الكفر والجهل والمعاصي إلى نور الإيمان والعلم والطاعة وذكرهم بأيام الله أي وذكر يا موسى قومك بني إسرائيل بأيام نعم الله وإحسانه وبأيام نقمه وبطشه وانتقامه وذلك ليشكروا الله ويحذروا عذابه وهذا من الواجب قال إن في ذلك لايات لكل صبار شكر أي إن في التذكير بنعم الله وأيامه لدلالات وعبر ومواعظ لكل من كان عظيم الصبر على الطاعه، عظيم الصبر عن المعصيه عظيم الصبر على البلاء والضراء والمقدورات المؤلمه، عظيم الشكر لله على السراع والنعمة فالإنسان في حاله لا يخلق إما من نعمة فيشكرها وإما من غير ذلك فيصبر ويحتسب الاجر من فوائد الآية اولا المقصد من إنزال القرآن هو الهداية باخراج الناس من ظلمات الباطل إلى نور الحق يتساء الرسل يكون بلسان أقوامهم ولغتهم لأنه أبلغ في الفهم عنهم فيكون أدعى للقبول والامتثال. وظيفه الرسل تتلخص. في ارشاد الناس وقيادتهم للخروج من الظلمات الى نور وبالامكان النظيف ستة فوائد جديدة اولا طرق الكفر والبدعة كثيرة اما طريق الاستقامة فواحد وهو اتباع كتاب الله وهو اتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثانيا طاعة الله لا ينالها المطيعون إلا بإنعام من عند الله لذا وجب على العباد الإخلاص والاستعان بالله ليوفقوا إلى طريق الخير ثالثا من سلك صراط الله المستقيم فهو عزيز بعز الله لا يذل ولا يخيب وفي سلوك هذا الطريق الأمن والعاقبة الحميدة رابعا الهداية إلى الصراط المستقيم مراد الله من الناس خامسا يعني يشبه الكفر بالظلمات لأنه نهاية ما يتحير الإنسان فيه عن طريق الهدايه لذا تجد الانتحار عند أهل الباطل كثيرا من عيال بالله سادسا من اعتبر بمواعظ القرآن وجدها يعني بجملتها ترجع إلى الصبر والشكر فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الصبر وأن يجعلنا جميعا من أهل الشكر وأسأل الله أن يبارك لي ولكم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين في كل زمان ومكان هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته